Dara next dot com. La la la la la la la la la la la la la la la. Can I see كان نفسي أهرب من عذابي واترمي في حضنك. كان نفسي احس معنا يابا وأنا ماشي جنبك وتكون مريتي وطريق حكايتي في ضلك فتحت عيني على الحياة قالوا لي مات ومعت فضلق غير الدموع ويا الألم يا صغر سنك عشت الحياة وقلبي خالي من الأمان محتاج يضم دورت يا ما عالأمان معرفشي إناك كنت الحياة كنت الأمان لسبت ابناك وسط الحياه محتاج اليك محتاج يقول لك عن اللي بيه وعن اللي كان محتاجه منك كان نفسي اجري من الهموم والدار عندك بين الهدوم بين الضلوع على جوه قلبك كان نفسي يا با أترمي ما بين إيديك أبكي وأقول لك إني تعبت من الحياة ومحتاج أروح لك وبعد بعيد عن الحياة ما تسوى حضني منك كان نفسي يا با لكن الفراق بعدني عنك ما بقاش في ايدي غير الدعاء واني في الجنه قبلك وبس ايديك وبين عينيك وبشوق سنيني العمر اضمك